بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرة تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر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 وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يهديهم ربهم بِإِيمَانِهِمْ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 ولقد أَهْلَكْنَا القرون من قبلكم لما ظلموا وَجَاءَتْهُمْ وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر, لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءهم, وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أن ومحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان جيتنا من هذه لئن ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها النَّاسُ الناس بَغْيُكُمْ بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا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 فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ولا وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله ولا يرهق وجوههم قترا ولا اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 فزين لنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم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 قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يملك السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحي مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّ تَصْرِفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ يُنْشُرُكَ شُرَكَاؤُكُمْ من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا قل هل مشركاؤكم من, من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الحق أحق أي يتبع أمة لا يهدي أمة لا يهدي إلا أي يهدا فما لكم كيف تحكمون؟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 أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون we EN een vriendin, een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 يستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبؤن كأحقنه. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسره الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقسط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 يا ايها الناس قد جاءتكم, قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر, وَلَا أَصْغَرَ من ذلك وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 فعلى الله توكلت فأجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن امركم عليكم غمبتا ثم قضوا ثم قضوا الي ولا تنظروا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 إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون, وتكون لكم الكبرياء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 واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال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 فلولا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فنفعها إِيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما بَإِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في يُونُسَ الدنيا ومتعناهم قَوْمَ حين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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبدوا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 فمن اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بوكيل، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين